باب المصافحة والمعانقة عن قطادة أنه قال قلت لأنس كانت المصافحه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم